وَإِذْ أَسَرَّّ النَّبِي إِلَ بَعْضِي أَزْوَاجِهِ حَديثًا فَلَماا نَببَّأتْ بِه فَلََّا نَببَّأتْ بهِهِ وَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عََّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَعًَا بَعْضْ فَلَمَّا نَببأهَا بِ قَالَتْ مَنْ أَمْ بَأكَهَذَا قَا نَبَّأَنِيَعَليمُ الْخَبِي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 أسَ رَبُّهُ إطَلَقَ كُ أي يُبَدِلَهُ أأَزواجًا خَيرٌ مِنْ كُ مسلم مسلمٍ مؤمناتٍ قتاتتَ إباتاتعَابدات. عَبِيدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّدَاتٍ وَأَبْكَارَا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا الناس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 فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وكانت من القانتين